ولولا فضل الله عليكم ورحمته و أ ن الله ر ؤ و ف رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن ََ يتبع ََِّ خطوات َُُِ الشيطان ََِّْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ ي َ أ ْ م ُ ر ُ بالفحشاء ََِِْْ والمنكر ََُْْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم, ما زكى منكم من أ ح د أ ب د ا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لاولو الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 إ ن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يبدين, ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن او آ ب ا ئ ه ن أ و ابائهن أ و آبائهن أو آبائهن أو آبائ أو ابنائهن أ و أ ب ن ا ئ بعولتهن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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون ركاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أ ي م ا ن ك م فكاتبوهم ف ك ت ب و ه م ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب ب ق ي ع ة يحسب ا ل ض م ا ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده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 الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما, ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء, وينزل من, السماء من جبال فيها فيها من برد فيصيب به من, يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد س ن ا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار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 و إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و إ ن يكن لهم الحق ي أ ت و ا إ ل ي ه مذعنين ا ل أ ف ي قلوبهم مرض أ م ارتابوا أ م يخافون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 فليس عليهن جناح أ ن يضعن ثيابهن غير, غير متبرجات بزينه و أ ن يستعففن خير ل ه م والله سميع عليم ليس على ا ل أ ع م ى ح ر ج و ل ا على ا ل أ ع ر ج ح ر ج و ل ا على المريض حرجوا ولا على أ ن ف س ك م ان ت أ ك ل و ا من بيوتكم أ و بيوت آ ب ا ئ ك م أ و بيوت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 واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله